حكمك يا اخويا جديد ومسيره هيا طول ما انت عني بايك زالن ومش مرضي قلت له مستعجل على ايه كده كده رايح اسمع خالص في قد اخلاوي هرمي <مموت> <Phillips ringing> اللي فت في البحر وهودع الماضي انا مش هبطل شر هفضل كده يا اوه يرميني خلف حديد والنما عادي لو جت في حكم شديد انا كده كده راح محبوس بس ابن اسمه الدنيا yeah. ما اعود اقعد غفله انسى yeah. الغفله غفله غفله دم والدم قصته حاجه تانيه yeah. الدم ما قلبي فرحة اللي جالي في فرحة احمد ارجاوي اضرب صندوق تلات قالي لقرسنا احمد ارجاوي هنا التعامل ببنادي اللي انحراف والسدسابي على حق ميت انا جهت خرشت بننفذ في اي معارض الاوضه زحمه يا باشا وما فيش فها قوانين غير القوانين ماهو برا غير جوا بالسجنة عيش وهم حاجة في السجن صرتك تكون حلو هتعلقوني يا غبط نفسي مين اللي بينادي بس ملكوش يا بشا دعوه بشغلتنا الشغلة بيني وبالخز هسألو دم ويسأل موضوع كبير اسمعوا مين انا عايز اعرفه بس زي الدرن مخصمي هابطل على الاسفلت واسامي مشهورة بيخشوا باب الاسم بيناموا في الدورة العيشة غير العيشة والقودة مغفولة ماتتم على انفاسهم والنفس مكسورة هتفكروا تعيش علي وتلموا مني نبات شي هلعب معك وانا راديت ايدي كلك على قدي تايا وادوس على وششك وخافه واعش غدودي واسطحبه عشان في فرصه يا حكمك يا اخويا جديد ومسيره هيا قدي طول ما انت عني بعيد زعلن ومش مردي راجع راجع يا شيئي واخلي بالي من بيتك في القلب فارس بيتك يا اغلى صاحبان انا انا عندك قال اجعل انه بطش I في her جايز يا spotlight, guys. براتا ازاي تخلنا حبك وبسهولة تسيبي عينك ببص علي اكد بص على جيبي عايزاني بحر فلوس بتحاولي تاليبي هعمل معاك حتيات ديرة لو قلتي حبيبي ما تفكرش نفسك وشك شبه وش لعنة اخربت الميكا بحواهلك وعلى سعلك في الفوريس بتحب من حبك تعرف. اخلع يلدك بالشير شير. انا لو مكانك عشلق نفسي بسراحة منك مستغرب. يفوق ديتك الفاريس دي كل الناس زعلانه في مستقفل عرجا ويا اخويا يا رب ترجع تاني لكتا اخواتنا في الدقاء يا حكم. يا ما في السجون ناس مظلومه بندق اخويا محبوس بدعيل ويفوقع يا من بعد اخويا ميزو الميل الفرحة جوا يتقبل يا خويا لغبتك غبتك طولت دموعي جوا عيوني ناشفه <تصفيق> عدت سنين وانا اخويا جوا الدنيا من غيره مش حلوه يا سنه انا ده عايش جوا انا من بعد ما فرحناش مره غيابك صعب وقت اللي انت ملا يا وحشنا نفسنا تطلع وتشوفك بس الحتت اللي حقيشنا محبوب منك اتاري يا حمودي زود دركوله دولي خرشه جابت فارس يا زمان راجل قدعد الدنيا بلا ارجا والمتعاه اليوم خربوا فيه دمر شامل لكنك انت نخرب كل القران زاوي والمش متزاوي هنا المسا جايب متعدي دول سي كلكته خرشي استفادوا سيكما بيقدر كل الابطال